ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ صبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا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 117. صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله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 وَإِنَّ الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد